وَمَا تَسْأَلُ عَنْهُ آلِهَةٍ إِنْ هِيَ إِلَّا كَلِمَةٌ وَكَأَنِّي مِن آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيَّ وَهُمْ عَن آمُرِ யூ மீன் بِاللَّهِ فأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تعالى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 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَمِلِّ الْقُرَى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 خير للذين اتقوا أفلا تعكلون حتى إذا استردوا تيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاء sha لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ بين يديه ولكن الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَلَكِنْ أَنْتَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيَّ وَالتَّفْصِيلُ كُلِّ شَيْءٍ وجودا ورحمة للقومي